بسم الله الرحمن الرحيم حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز الحكيم إن في السماوات والأرض آيات للمؤمنين ففي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون فاختلاف الليل والنهار وما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 عذاب مهين من رائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم هذا هدى